نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجس يغشى الغامن وحنين والأحزاب تشد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد القائد على المسدد نبينا حمد في روحه عزم عظيم